بسم الله خير الاسماء بسم الله ا ل لا يظلم عصمه شيء في الارض ولا في السماء و ه السميع ا ل ع ل ي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين خاتم ل ا ي م ا ن والاسلام عوض طيب مبارك ا ل ل ق ر آ ن الكريم وذلكم العالم القراني ا ل ا ج ا ع ي ا ل ق ر ي بتحدي ن ز ا ع ة الهجوم وقريته العربيه العالميه ف ا ض ا قرى ش ي خ محمود أ ب و ا ل ا خ ا ل ص ع ي د سائلين المولى له التوفيق قال ن ا ولكم بحسن الاجتماع إ ن ه ولي ج ا ئ ل ك والقادر على ا ل w are h a r t s w h a r w a s s a r a r Thank y We'll be back in a minute. あ、uh huh. uh huh. も o h、uh -oh. 「お前 <Wow. S 2>、wow. お <What? S 2> m、um. m、um. います Yeah. و ان شات من التابعين تزوقا ف ا د ي ك بكتاب الله و ج د د ا و ملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين هكذا ا خ ي م المسلمين ن و ا عشنا سويا في رحم ا ا ل ق ر آ ن الكريم سلا على مسامح دراستكم ي ي ك مرحبا العالم ا ل ق آ ن ي الزيائي القرآ لوحب ل القرآ ل ع ي ي د ا و بكم نشكركم معادي أخونا تعالى ا من ا ل نسبه ا ل ش ر ك ة العالميه ل ل ن ا ل ص و ت ي ة ل ص ا ح ب محمد حسين ل إ د ا ر ة المهندس ح م ا د محمد ل س ي ن ب شركه الهدى للبشره ث ا ل ك ه ر ب ا ن ي ه اداره ا ل ح ق محمود فزع ب أ ب و ارمي ا ل خ د م ة ا ل ف ن د ق ي ة ا ل م م ت ا ز ة تطلب من متر أ ح م د م و ر ب أ ب و عرميد ارمي لكم المكان من ذاك ف ش ا ل الخبرى وقص ض ا المتنقلة العربية ف على جيموليتروس مستوى ساعات د ر ت الحج سالم الراس و أ ب و ع ر م ي خ و ه الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا